فبيل الشيخ أطيسق ما رأي الدين في الدعوة إلى تنظيم الأسرة تنظيم النسل أو تحديده أمر اشتدت الدعوة إليه أخيرا بعد ملاحظة تزايد السكان وعدم كفاية الإنتاج لسد مطالبهم وخفف النداء بتنظيم النسل إلى تنظيم الأسرة وبصرف النظر عن تأثر الدعوة إليه باراء مالطس التي نشرها وتسعين وعن حساسية المسلمين نحوه بأنه فكرة غربية ليست في مصلحتهم يجب أن نلاحظ أن بعض دول الغرب لم تأخذ بهذه الفكرة لعدم الحاجة إليها وأن أية فكرة أجنبية لا ينبغي أن نرفضها بادي الرأي لكونها وافدة إلى المجتمع الإسلامي فكم من الفكر الجديدة أخذنا بها ولها وجاهتها لأنها تحقق المصلحة ولا تتصادم مع المقررات الدينية كما يجب أن نلاحظ أن واقع المسلمين الآن يجب تغييره إلى الأحسن سياسياً واقتصاديا ودينيا وحضاريا فأكثرهم يعاني من الفقر والجهل والمرض والأزمات المختلفة وإذا كان حل الأزمة الغذائية بالذات وبكسرة الانتاج والعدالة في توزيعه وبترشيد الاستهلاك حتى لا يكون تبذير أو إسراف يبتلع الجهود المبذولة لحل الأزمة فإن هناك نداءات ملحة بالحد من كثرة التناسل كعامل مساعد على الاستقرار الاقتصادي في بعض البلاد التي لا تملك من الموارد ما يجعلها في غنى عن التفكير في هذا الموضوع وهذا نداء لا بأس به والله أعلم